ما اعنا عن وما كن يوم تدون وما ان لك نائم قريه الا ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا لِمُسْتَضْعَفِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِالشَّيَاطِينِ وَمَا يَمِين وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها فَتَنَّ كُنَّ مِنَ الْمَعَنَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيَّ وَطَكَّ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِ ضَمَّا حَكَلِمَنِ سَبْعًا كَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَرِيدًا فَأَنْصُك فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوكلْ عَلَى اللَّذِي عَزِيزٌ حكِيمٌ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَوكلْ بِكَ فِي السَّ والسميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفضل كِنْ انْفِيمْ يُلقُونَ السَّمَاءَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشُّعَرَاءُ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُ فِي كُلِّ وَادٍ يَئِمُونْ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ لَّالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أُنذِرُوا أَن يَأْتِيَهُمُ الْقَارِعُ